بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى انه اوالا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مِرَّةٍ فاستوى وهو بالأُفُوق الأعلى ثم دنا فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده كذب الفؤاد ما رأى افَتَما رَوْنَهُ عَلَى ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ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 سماء سميتموها سميتموها انتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى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 وما لهم به من علم إني يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا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 ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم.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 أم لم يُنبَأ بما في صحف موسى الذي وفَى أَلا تَزِرُ زِرَةً وِزْرَ أُخْرَى وَأَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَى فَمَنْ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 هذا will be a woosh one from the first тебе. Their whosepeat hath هي by أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ